ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهي وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْرِجَ الْأَرْضَ كَامِلَةً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قُرْفًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ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 وأنزلنا مِنَ السماء ماء فأنبذنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمِ ثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ, الأرض يَأْتِ بِهَا اللَّهِ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 إلَ إلَ مَررجعهُم فَنُونَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُ إِ اللهَّ عَليِيمُم بِذاتِ الصّدور نُمَتِعُهُم قَليِيلَ ثُمََّ نَضَرْربُهُم إلَ عَذاابٍ غَلض وَل إِ سَأَلْثَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَضَّلَ قُول اللهَّ